ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ قَلَّبْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَخَلَقْنَا المضغة عظاما فكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ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 قادرا فاسكنه في الارض فاسكنناه في الارض واننا على ذهاب بلقادرون فان شئنا لكم بجنات من نخيل واعناب جََّاتٍ مِنَّ خِيلِ وَأَغْن بِلَكُم فِيهَا صَوكِكَ فِي رَتُ وَمِهَا تَأقُلون وَشَدَرتً تَقُدُ مِ قُورِ سَنَا تُبِدُّ الدهن وصبغ للآكلين وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا في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 ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله ولو شاء الله لانزل ملائكه مما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حساقين قال رب انصرني بما كذبون فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَّيْنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا فَإِذَا هِيَ تَمُورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ فَاسْلُكْ بِهَا مِن كُلٍِّ زَوْجَيْنِ ف نَّْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ لَْهِ القَوُْ مِنهُم وَلَا تُخَافِبِنِي فِيَّذينَ ظَلَمْ إِم مُغْرَكُون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 فَخَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِي جَمْرٍ رَسُولًا انهم انا عبد الله ما لكم من اله غيره افلا تستكون وقال الملأ من قومي الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم وَأَتْرَفُ مَا هُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ مَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطَعْتَ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّ لَنكُم اِذَن لَقَاصِرون اَيَعِيدُكُم اننكم اِذا مِتتم وَكُنتم تُرابا وَعِظاما اننكم مَخْرَجون هَيهاة هَيهاة لِمَا إن هي إلا حياة للدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني كَذَّفود قَالَ عََّ قَلَّ يُصِّقُ نَابِين فأَقَذَت مُم الصَّحَكُ بِالحَق فَدَ النث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 مَا أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَاكَ كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَفَّجُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَافِظَ فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا فْصَلنَا مُسَ وَأَقََ بِ آافِنَا وَسُقَانٍ مُبِين إِلَ فِدعَوونَ وَمَلَئ فَْتَكْ بَوْ وَكَانُوا قَوْمَ النالين فَقَاوا أَنُؤمِنُ لِبَشَرمِ مِفِنَا وَقَومُمَ لَنَا فَكَذَّبُوهُ فَمَا كَانَ مِنَ الْمُهْلِكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا بَنِي مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُما وَآوَيْنَاهُما إلى ربوة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 فَتَقَطَّعُوا أَمْرًا بَيْنَهُمْ ذُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَارِقُونَ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ أَحْصَاهُمْ أَيَحْسَبُونَ أَنَّ مَا نُمِدُّ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ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 وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُلْحَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ حتى إذا أَخَذْنَا مترفين بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا فكََك آياتاتِ تُتلَ لَكُم فَكُ تُ مَالَ أَعقَابِكُ تَ قِفُون مُسْتَك برِرينَ ب سَابِرًا تَهجون أَفَلَم يَذَّّر القَوْلَ أَجَ أََّا لَمْ يأ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 وَلَوْ رَأَاهم وَكَشَفنا ما بهم من ضَرٍّ لَجُوا في طُغيانهم يعمهون وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَذَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحنا عَلَيْهِم بابا ذا با عذاب شديد حتى إذا فتحنا بَابًا بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما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 قَضُوا أَإِذَا مِثْنَا وَكُن تُغَابَو وَعِظَومًَا أَإِنا لَمَبَثُون لََد وَعذنَا نَقْنُ وَآذَ أُنَا هذا مِنْ قَبْلوا إِهَا إِللاا أَسَ قيرُ الأووَلم قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تفكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قُل افلا تَفَقُول قُل مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ بِاللَّهِ قُل فَأَنَّى تُسْحَرُونَ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 صُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۖ قُلِ الرَّبُّ أَمَّا تُرْيَن مِمَّا يُعْدُونَ ۚ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظالمين وَإِنَّ عَلَٰنَا أَن نُّريَهُم لَّقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَقُلِ ٱرَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَٰتِ ٱلشَّيَٰطِينِ وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُون حَتَّى إِذَا جَاءَ أَخَذَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُون لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّ هَا كَلمَةُهُوَوْقَ إِلهَا وَنِ وَرَائِهِم وَمِرَ إِه بضَرْزَفُ إلَ يَوْم ي فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن فقلت موازينه فأولئك هم المفلحون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 لَْ تَكُنْ آياتِ تُطلََا عَلَْكُْ فَكُ تُم بِهَا تُكَذّهُون قَاوا رَبَّّنَا غَلَبَت عَلَنَا شِقَوَكُنَا وَكُ قَوْمَم بُ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 ن فَفِلَناوَر خَمَّ وَأَن تَغَيور الراقِمين سَتَّخَُمُوم سِخْرًا حََّ أَن سَوْقُم بِكر وَكُُم مِنْهُم تضحكون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 وقل رب اغفر ورحم وأنت خير رائم